إ ذ أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث, فعززنا بثالث فقالوا إ ن ا اليكم مرسلون قالوا ما أ ن ت م إ ل ا بشر مثلنا وما أ ن ز ل الرحمن من شيء إن ن أ ت م إلا ت و ب و ن ق ا ل و ا ر ب ن ا ي ع ل م إنا إ ل ي ك م ل م ر س ل و ن و م ا ع ل ي ن ا إ ل ا البلاغ ا ل م ب ي ن إنا تطيرنا قالوا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أ ل ي م قالوا طائركم معكم ائذكرتم بل أ ن ت م قوم مسرفون وجاء من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا ي س أ ل ك م أ ج ر ه وهم مهتدون وما لي ل ا أ ع ب د الذي فطرني و إ ل ي ه ترجعون أ اتخذ من دونه آ ل ه ه إ ن يردني الرحمن بضر لا تغن, لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين إني بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا, قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من من السماء وما, وما كنا منزلين إ ن كانت إ ل ا ص ي ح ة و ا ح د ة ف إ ذ ا هم خامدون يا ح س ر ة على العباد ما ي أ ت ي ه م من رسول إ ل ا كانوا به يستهزئون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 و أ خ ر ج ن ا منها حبا فمنه ي أ ك ل و ن وجعلنا فيها جنات من نخيل و أ ع ن ا ب وفجرنا فيها من العيون ل ي أ ك ل و ا من ثمره وما عملته أ ي د ي ه م أ ف ل ا يشكرون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 وكل في فلك يسبحون و آ ي ة لهم أ ن ا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون و إ ن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إ ل ا ر ح م ة منا ومتاعا إ ل ى حين و إ ذ ا قيل لهم اتقوا ما بين أ ي د ي ك م وما خلفكم لعلكم ترحمون وما ت أ ت ي ه م من آ ي ه من آ ي ا ت ربهم إ ل ا كانوا عنها معرضين و إ ذ ا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا, قال الذين كفروا للذين امنوا أ نطعم من لو يشاء الله أ ط ع م ه إ ن أ ن ت م إ ل ا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إ ن كنتم صادقين ما ينظرون إ ل ا ص ي ح ة و ا ح د ة ت أ خ ذ ه م وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا إ ل ى أ ه ل ه م يرجعون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 فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أ ف ل ا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إ ن هو الا ذكر و ق ر آ ن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها, فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آ ل ه ه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون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 ا موسوعه النابلسي ر الأخضر ر فإذا أنتم فإذا أنتم شوقدون خ للعلوم ق بقادر ى ه ا ل خ ل ا س ل ي م إ ن ي ا شركه ا ل ه ي ى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي